عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ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 فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار حاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان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 يعرف المجرمون بصي ما هم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربك تكذبان هذه جهنم هذه هنّ مُلَتِّيُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ الْآَنَ فَبِأَيِّ آلَانَ رَبُّكُمَا تُكذِبَانَ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 بكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلام كَمَا تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان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 مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلَ ك ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آل ربك تكذبان فيهن خيرات فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟